ومن أركان الإيمان الجليلة هذا الركم الكبير وهو ركم الإيمان بالقضاء والقدر والقضاء والقدر عند كثير من الناس يقولون عنه إنه موضوع عسر صعب ولا شك أن هذا غير صحيح فإن ما الله عز وجل على العباد أن نؤمن به يستوي في الإيمان الإجمالي به كل أحد ولهذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن أمور الاعتقاد لا شك أنها واضحة جلية إذ يخاطر بها الذكي والبليد والعالم والجاهل فأصل الإيمان بالقضاء والقدر سهل الميسور وإنما تكون الصعوبة والوعورة في الابتداء والمنازعات الباطلة والشبه الثارغة التي تلقى فيه أن أصله المبين في القرآن وفي السنة إذا التزم أن يتلقى هذا الاعتقاد منهما فليس بأسر كما سيأتي بعمل الله عز وجل في هذه اللولة سنقسم على الموضوع بعمله تعالى إلى النقاط الآتية أولا في المراد بالقضاء والقدر ما معنى القضاء والقدر يراد تقدير الله تعالى في الأشياء وعلمه بها وكتابته لها ومشيئته لها ومقوبها على حسب تقديره سبحانه وتعالى لها وبذلك نعلم أن القدر ينتظم مراتب أربعا المرتبة الأولى مرتبة العلم أن الله علم كل شيء والمرتبة الثانية مرتبة الكتابة أن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ والمرتبة الثالثة مرتبة المشيئة أنه لا يقع شيء إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى والمرتبة الرابعة مرتبة الخلق الإيمان بأن الله تعالى حارق كل شيء وستأتي بعون الله تعالى هذه المراتب بأدلتها في ذقرة تأتي إن شاء الله تعالى الذقرة الثانية منزلة الإيمان بالقضاء والقدر من الإيمان ما مكانة موضوع الإيمان بالقدر من أركان الإيمان لا شك أنها منزلة كبيرة جدا. ومجرد كونه ركناً من أركان الإيمان هذا يدل على عظم شأنه فكون الإيمان بالقدر ركناً من إيمانك هذا يدل على عظم قدره لأنه إذا سقط ركم اختل البناء بأسره لأن هذا ركم كبير ثم قد جاءت نصوص عظيمة ثالثة في بيان منزلة الإيمان بالقدر منها الحديث الصحيح الذي يعرفه عموم المسلمين وهو أن جبير أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإيمان والإسلام والإحسان فلما سأله عن الإيمان قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره والحديث ذي صحيح المسلم وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره من الله وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن يخطئه وأن ما, وأن ما أخطأه لم يكن يصيبه الشيء الذي لم يتحقق لك يستحيل أن يتحقق لأن الله ما قدر أن يتحقق والشيء الذي قد تحقق لك يستهيل أن لا يتحقق لأن الله قد قدر أن يكون لك فما أخطأك لم يكن يصيبك وما أصابك لم يكن يخطئك ومن الأدلة على عظم منزلة الإيمان بالقدر ما روى الإمام أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ندخل الجنة عاق ولا مذنن خمر ولا مكذب بالقدر فأولا إعلام الله متوعدون بعدم دخول الجنة ثالثا الفقرط الثالثة في أنواع النصوص والدة في القدر النصوص والدة في القرآن وفي السنة في شأن القدر كثيرة لأن الاعتقاد مبين تبيينا واضحا في النصوص فإذا قال لك أحد من أين تعتقدون هذه العقاء العقيدة التي أنتم عليها نقول بالحمد الله من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أما الناس فلا يؤخذونهم معتقات ليس لاحد لي أن يقول تعالوا أيها الناس اعتقدوا كذا لأن يقلتم هذا عمر مستحيل ولا يجب أن يصدق هذا أو يطاع مبينة في القرآن وفي وليست أمور الاعتقاد راجعة إلى أقوال الناس وأهوائهم فجاءت النصوص كثيرة في القرآن وفي السنة متعلقة بالقضاء والقبر هذه النصوص إذا نظر إليها نظرة إجمالية وجدت على ثلاثة أنواع أنواع النصوص الوالدة في القبر ثلاثة أنواع سنذكرها بإذن الله عز وجل ونفصلها مع ذلك النوع الأول في إثبات ما يتعلق من القدر بالرب سبحانه. إثبات ما يتعلق بالرب وذلك بإثبات مراتب القدر الأربع التي تكلمنا عنها وتقدم التفصيل وهي مرتبة العلم والكتابة والمشيئة والخلق نتحدث عن مرتبة العلم المراد بالعلم أن الله عز وجل علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو أنه كان كيف يكون توضيح ذلك علم ما كان يعني مما مضى في الماضي وتقدم ويعلم سبحانه وتعالى ما يكون مما يقع ومما سيقع في الغيب ومما يقع الآن ويعلم سبحانه وتعالى ما لم يكن لو أنه كان كيف يكن فعلمه تعالى ليس مقتصرا على الأشياء التي تقع بل علمه تعالى شامل لما لم يقع لو أنه وقع كيف يكن مثاله هذه الليلة لم يأتنا مطر يعلم تعالى لأنه أتى مقر هل سيكون هذا المقر نافعا أو سيكون عقوبة فهو يعلم ذلك مع أنه لم يقع لأنه تعالى يعلم ما لم يقع لو أنه وقع وله أدلة تذير منها قوله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدانهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لهادوا لما نهوا عنه وإنهم لتالبوا فإذا وقف أهل النار على النار يا ذنب الله قالوا يا ليتنا نوض يعني فنصلح أعمالا ونستعتب مما أسأل فيه قالوا يا ليتنا نوض ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين قال تعالى مبينا كذبهم في هذا الذي قالوا بل بدالهم ما كانوا يخون من قبل ولو يردوا معانهم لن يردوا هذا معنى كونج يعلم ما لم يكن أن يردوا هذا لن, يقع. لن يردوا للدنيا فلاذا وقفوا على المال دخلوها ولا يرد لعادوا فأخبر أنهم لو أن هذا رقع لهم معانه لن يقع أخبر بالذي سيكون من حقيقة حامل العدل الكثير على مرتبة الحلم لسعاده من عام يسر الله منها قوله تبارك وتعالى مبينا عظم شان علمه وسعته وعند فهو فات في الغيد لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تشكو من ومطه بالله يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين هذا العلم العظيم الذي لا يُطِدَلُ قدر وعنده مفاتِح الغيب والمراد بمفاتِح الغيب الخمس نذكر في آخر سورة لقمان إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا لا تكسب غدا وما تدري نفس لأي أرض تموت هذه الأمور الخمس استأثر الله بعلمها وهي المرادة كما تسرها النبي صلى الله عليه وسلم تسر مفاتِح الغيب بذلك وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر كلمة ما تفيد العموم لجميع ما يكون في البر كل ما يكون في البر مهما دق وصدر ولو كان مشي نملة سوداء على صفات سوداء في ليلة ظلمة فإنه تعالى يعلمه ويعلم ما في البر والبحر ما في البحار من العجائب والغرائب ودقائق الأمور فالله يعلمها ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها يعني لا يسقط من ورقة من ورقة الأشجار إلا يعلمها وفي الدنيا ألوف وغلوف الأشجار فإن مهلا ليس فقط بهذه الأشجار بل بالورقة إذا سقطت من ضمن هذه الأشجار وما يسقط من الأوراق لا يحيط به إلا هو سبحانه وتعالى وما تسقط من ورقة يعلمها ولا حدة في غنمات الأرض مما يعيق على الناس ولا رطب ولا يابس وهذا شامل شامل جميع الأمور الرطبة واليابسة كل شيء إلا في كتاب ومن الأدلة على هذه المرتبة قوله تبارك وتعالى ونايعسبه ربك من نسالة ذرة في السماء في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا ذي كتاب النبي قال ابن سعدي رحمه الله في قلبه هو ما يعجب ربك اي ما يغيب عن علم وسمع وبصر هو ما يغيب عنه سبحانه وتعالى شيء من نسالة ذرة واي اصغر ما يكن من اصغر الاشياء الدارة. في الأرض ولا في السماء أي كانت هذه الذرة في الأرض أو كانت في السماء لا تغيب عن الله بعموم علمه تعالى ولا أصغر من ذلك حتى الأصغر من الدرق. من الذرة ولا أكبر إلا في كتاب مبين أما الأدلة على مرتبة عيم الله تعالى من السنة فمنها ما روا مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من نفس إلا وقد ظلم منزلها من الجنة والنار يعلمها عز وجل قد علم عز وجل أهل الجنة من أهل النار سبحانه وتعالى وروا البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سؤل عن أولاد المسركين يعني عن مصيرهم في الآخرة فقال الله أعلم بما كانوا عاملين الله يعلم أحوالهم حتى من يموت منهم يعلم سبحانه وتعالى لو أنهم بلهوا هل يكونون كآبائهم في الكفر او انهم يسلموا الله اعلم لما كان عاملين والاذلة على العلم تهيرة جدا المرتبة الثانية من مراتب القدر هي مرتبة الكتابة والمرادمها كتابة الله عز وجل للاشياء كلها صغيرها وكبيرها خفيها وجليها كتابة ذلك في اللوح المحفو فيما يقرر الله عز وجل بين العلم وبين الكتابة تقدم الكلام على مرتبه العلم في الايه السابقه وما يعجب ربك ان المستى ذره في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين فدلت الايات على علم الله ودلت على الكتابه ايوه وهاتنا قرنه تعالى الم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض ان ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير فدلت الآية أيضا على مرتبتي العلم والكتابة ألم تعلم أن الله يعلم هذه مرتبة العلم ثم قال إن ذلك في كتاب هذه مرتبة الكتابة وقال عز وجل أيضا في شأن كتابة ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها فهذه الأمور التي تصيب العباد قد كتبت قبل ذلك وهذا مراد بقوله تعالى في كتاب من قبل أن نبرأها قال ابن سعدي رحمه الله تعالى وهذا شامل لعبوم المصائب التي تصيب الخلق من خير وشر فكلها قد كتب في النوح صغيرها وكبيرها وهذا عمر عظيم لا تحيط به عقول بل تذهل عنه أفئدة قول الألباب ولكنه على الله يسير ولهذا قال في آخر الآية إن ذلك على الله يسير الأمور منادقت وصبرت حتى اليسير منها حتى رمطة العين هكذا حركة العين كل ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير هو عجيب لكنه ليس على الله عز وجل لعسير كما أنه تعالى يحيي الخلائق ويجمعها سبحانه وتعالى بعد أن تغرقت بالأرض ومضى عليها السنين المتطاولة وبين تعالى أن ذلك عليه يسير إن ذلك على الله يسير ومن عبلة هذه المرتبة مرتبة الكتابة الحديث الذي رواه مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة سبحانه وبحمده فهذا فيما يتعلق بمرتبة الكتابة المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة والتي يران بها أنه لا يقع في الكون تحريكة ولا تسكينة إلا بمشيئة جبار السماوات والأرض فلا يقع في ملكه سبحانه وبحمده شيء لا يريده ولا من شيء يريده الا ويقع سبحانه وبحمده فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن الادلة على مرتبه المشيئة تديره جده اورد منها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الجليل شفاء العليل اكثر من 60 ايه ولا ترى انها انواع الايات في القران انواع تارة يظهر سبحانه أن كل شيء بمشيئته وتارة يخبر أن ما لم يشاء لم يكن وتارة أنه لو شاء لكان خلاف الواقع الذي وطع وتارة يخبر أنه لو شاء لجمع خلقه تعالى على الهدى وجعلهم أمة واحدة وتارة يخبر أنه لو شاء لكان الأمر خلاف القدر الذي قدره إلى غير ذلك من الأنواع من الآيات الدالة على هذه المرتبة قوله تبارك وتعالى كذلك الله يفعل ما يشاء وقوله تبارك وتعالى ولو شاء ربك ما فعلوه وقوله سبحانه ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا قوله سبحانه ولو شاء اللهم اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كبر ولو شاء الله نقتتنوا ولكن الله يفعل ما يريد سبحانه وبحمد أما الأدلة على عدل المرتبة مرتبة الكتابة من السنة فمنها ما رواه الإمام أحمد أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما شاء الله وشئت فقال صلى الله عليه وسلم جعلت لله لدى ما شاء الله وحده ونعاه عن أن يقلن بين, الله بين الرب وبين العبد بلفظ الواو بالمشيئة وبالحديث الآخر أنه عليه الصلاة والسلام قال فمن قال ما شاء الله فليقصل بينهما ثوم شئت لابد من الفصل هذه الرواية رواع أحمد وبيوسعث ورواية السابقة جاءت في المسادع عن عند إمام أحمد رحمه الله تعالى ياتي سؤال من عباد كثيرين هل الله يشاء الشر او يشاء الخير وحده فيقال تقدمت الايات الداله على انه يشاء سبحانه وتعالى كل شيء فالله تعالى يشاء جميع الاشياء يشاء الخير ويشاء الشر مثالا مشيئته تعالى للخير النصر يوم بدر فكان ذلك من الخير العظيم الذي شاءه وهزم الله المشركين هزيمة عظيمة ومثال مشيئته تعالى للشر مشيئته للهزيمة ووقوعها على المسلمين يوم رخد ولذا سماها الله مصيبة فقال سبحانه أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتوا مثليها قلتم أن هذا هو من عند أنفسكم ثم قال علم الله على كل شيء قديرا فالله تبارك وتعالى يشاء الخيرا ويشاء الشر بلا شك لكن مشيئته تعالى للشر والخير معا هي من حكمته البالغة قال الله عز وجل حكمة بالغة أي في هدايته لمن هداه وإبواله لمن أضل كما ذكر ابن كثير يأتي أمر آخر في مشيئته تعالى للشر فيقوم القائل هل من حكمة لله في نشيئة الشر فيقال ايو الله ربنا عز وجل على صراط مستقيم وربنا سبحانه وتعالى يفعل الأمور لحكمة جليلة بامرة ولا يفعل العبث حاشاه سبحانه وتعالى وقد نزع نفسه عن ذلك فقال تعالى أتحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق نزع نفسه عن أن يفعله أو يقدر شيئا عبثا فالله تعالى يقدر الخير لحكمة ويقدر الشر لحكمة ولهذا إذا قدر تعالى المصائب فإلا تقديره للمصائب سواء كانت على الفرد أو كانت على مجموع فإنها لحكمة باررة والمثال الذي يوضح ذلك ما وقع يوم رفض فإن الذي وقع يوم رفض هو أن هزن المسلمون وتشفى منهم أعداؤهم وقتل من المسلمين سبعون وكاد الكفار أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لا أن الله عز وجل لا فتساءل بعض المسلمين وقالوا أنا هذا كيف يقع هذا كيف نهزم وحين رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن المسلمون وهن الكفار فأنزل الله الجواب المبين لهذا إلى قيام الساعة فقال أولما أصابتكم مصيبة قد أصابت مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدر أولما أصابتكم مصيبة ويالهزيمة يوم رفض قد أصابت مثليها يعني يوم بدر قتل من المسلمين يوم أحد سبعون لكن يوم بدر, يوم بدر أصاب المسلمون من الكفار شيئين قتلوا سبعين وأسروا سبعين قال له لما أصابتكم مصيبة يعني يوم قد أصبتم مثلها يوم بدر قلتم أن هذا يعني كيف يقع هذا قل هو من عندي أنفسكم أي بسببكم قدره الله عز وجل لحكمة ما قدره اعتباقا فلقدره لحكمة قل هو من عندي أنفسكم ثم بيّن أنه هو المقدر لهذا فقال إما الله على كل شيء قدر هو يقدر الجميع كله ما الذي وقع يوما النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك جبل يدعى جبل الرماه جمعراني جعل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الجبل نحو من خمسين من أصحابه فقال إن رأيتمونا تخطفتنا الطير فلا تأتوا يعني لا تبرحوا هذا المكان نهائيا حتى يرسل إليكم إن رأيتموهم هزمونا فلا تعينونا إلى هذا الحد يقول ابقوا على هذا المكان لأن هذا المكان مكان خطير لأنه مرتفع ويمكن أن يأتي منه العدو فكان أمر النبي صلى الله عليه وسلم جليا واضحا فلما بدأت المعاركة لم يبقى الكفار مع المسلمين إلي فترة يسيرة ثم ولوا الأدبار فلما ولوا الأدبار قال الرماه رضي الله عنهم وغفر لهم الذين كانوا على الجبين قالوا انتهت المعركة وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما عمرهم بالبقاء في حال مقوع المعركة لكن هؤلاء الكفار ولوا الآن فرعوا أن لهم أن يرجعوا فقال لهم أميرهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه مذكرا لهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يبره فتأولوا رضي الله عنه ورنوا أن المقصود بأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا في حال وقوع القتال وأثناء اشتعابه أما إذا وردوا الكفار انتهى الأمر فنزلوا فلما نزلوا رجع الكفار ورأوا هذا الموضع قد نزل أكثر الذي نفيه لأنه بقي فيه عبد الله بن جبير رضي الله عنه وعدد قليل ما نزلوا فأتى خالد رضي الله عنه بي قبل أن يسلم واتا من جهة الجبل وقاومهم عبدالله بن جبير حتى قطع تقطيع رضي الله عنه وخرجت حسوة بطنه ما بارح, ما بارح ما برح مكانه لأن العدد التبير فاتوا من الجبل فنزلوا وكانت المصيبة فقتل من المسلمين عدد غفير وهم بقتل النبي صلى الله عليه وسلم هم الكفار بقتل النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن الله حبظه وصيب صلى الله عليه وسلم إصابات بالغة تربعه عند ربه وتبين أنه شر أصيبه ما يصيب البشر فم신ت البيضة على رأسه والبيضة التي تجعل على الرأس مثل خوذة تقي ضرب السيف وقسبت رباعيته عليه الصلاة والسلام واصيب في وجهه شج في وجهه صلى الله عليه وسلم واستأسد الصحابة رضي الله عنهم في الدفاع عنه عليه السلام حتى قتل دونه عبد تبير من الصحابة وتترس عليه بعد الصحابة صار يجعلون الرياس يتترس عليه عن نصار الرحمهم يحمي ضعر الله حتى يكون السام في ضعره حتى لا يصب النبي صلى الله عليه وسلم في صدق المحبة رئيس لأن محبة رئيسى يصعد دعوة وإن ماتباع حقيقي له عليه السلام إلى أن كفى الله شرهما فهو وقع في هذه المعرة من معصيه واحدة فقط وأصيب المسلمون بهذه المصيبة الكبيرة ولهذا قال تعالى أولما أصابتكم مصيبة هو الذي وقع يوم أخر قد أصبتم مثلها قلتم أنا هذا يعني كيف يقعوا هذا قل هو من عند أنفسكم أي بسببكم ثم قال إن الله على كل شيء قدير يعني هو الذي قدره ولهذا قال سبحانه وتعالى في غير هذا الموطن في شأن غير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 ولا والذي قدرها وما أصابك من سيئة فمن نفسك أي بسببك كما قال في الآية الأخرى وما أصابكم من مصيبة فبلا كسبت أي ذلك يعني أن ما يصاب به العبد هو بسبب ذنوبه ويعفو عن كثير ما يعاقب العبد بكل شيء لو أقب وأخر وعاخده بكل شيء لأهل لا أهلك لكنه يعاقب ببعض ما اقترفت يدا نلحقنا إذن في تقدير الله للشر واضحة جدا الحكمة هي رجوع الناس إلى الله لأن الناس إذا علموا أنهم إذا عصروا سلط الله عليهم فإنهم يؤبون ويتوبون إلى الله ويعلمون خطورة الذنوب وخطورة المعاصر ولهذا قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليريقهم بعض الذي عمله لعلهم يرجعون يقول ابن سعدي رحمه الله تعالى في قوله ظهر الفساد في البر والبحر أي استعلن الفساد في البر والبحر بسبب ما قدمت أيديه من الأعمال الفاسدة المفسدة بطبعها ليذيقهم بعض الذي عملوا أي ليعلموا أنه المجازي على الأعمال فعجل لهم نموذجا من جزاء أعمالهم في الدنيا من الشاهد لعلهم يرجعون أي عن أعمالهم التي أثرت لهم من الفساد ما أثرت فتصلح أحوالهم ويستقيم أمرهم فسبحان من أنعم ببلائه وتهضل بعقوبته انتهى كالأمر رحمه الله فسبب التسليق على العباد أن يرعوا وأن يرجعوا لعلهم يرجعوا إذن قد يقدر الله سبحانه وتعالى شرا يكون من آثاره الرجوع إليه سبحانه وذلك عين الحكمة ولهذا هذا الدرس العظيم في أحب هو باق مع الأمة إلى قيام الساعة فإذا نمرت الأمة في أحوالها الآن ورأت أنها أحوال مزرية وأن الأعداء متسلطون عليهم التمسوا قالوا أين الطريق إلى الخلاص فيقالوا فِيُرُّ جُوع إلى الله لأن تسليق العدو على المسلمين سببه الظنوب وإلا فمن المعلوم أن النصر بيده تعالى كما قال تعالى وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ فقال تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخبركم فمن ذا الذي ينصركم من بعده إن سلط الله على العباد الخبلان بسبب مقتربته أيديهم فمن هو الذي يستطيع أن ينصر أير الله ما لهم إلا الله فعليهما أن يعودوا إلى الله ليخلصهم من عدائهم فتتبه بذلك حكمته العظيمة سبحانه وتعالى في تقدير الشر هنا الشر مقدر ولا شر ولكن لهذه الحكمة العظيمة فيتضح الآن وجه التقدير إذن هو من جهة رب العالمين تقدير الله عز وجل من جهة رب العالمين هو عين الحق وأعظم ما يكون في الحكمة والعدل أما من جهة العبد ووحوع القدر على العين فقد يتبرر بلا شك سواء في خاصة نفسه أو إذا كانت العقوبة عياذا بالله على مجموع لكن العاقبة حميدة جدا لمن وعى هذا الأمر فرجع إلى الله عز وجل بعد أن حلت به شيء من عقوبته تعالى إذا لم تكن عياما بالله عقوبة السفئصال يمثل أهل العلم لهذا بقطع يد السادق قطع يد السادق من حيث كونها شيئا وقع في محله وحكما صادقا من عند الله في عين الحق والصواب ومن حيث وقوع القطع على يد السادق وإيلام يده بذلك وفق به هو ضرر على السارق ولا شك لكنه ضرر وقع في محله فهو من جهة حكم الله عز وجل ومن جهة تقدير الله حق ومن جهة وقوعه على آل السارق او غيره من, من تقام عليه حدود الله هو ضرر بلا شك عليه لكن هذا الضرر هو عين الحكمة المرتبة الرابعة مرتبة الخلق لأننا قلنا إن الإيمان بالقدر جاءت المصوص فيه كما تقدم على ثلاثة أنواع النوع الأول اثبات ما يتعلق بالرب وهو إثبات أنه علم الأشياء وكتب الأشياء وشاء جميع الأشياء وخلق جميع الأشياء هذا ما يتعلق بالربار المراتب الأربعة الأدل على مرتبة الخلق كثيرة منها قوله تبارك وتعالى والله خلقكم وما تعملون للمفسرين في آية قولان منهم من يقول والله خلقكم وما تعملون أي خلقكم وخلق أعمالكم فتكون ما هنا مصدرية ومنهم من يقول المراد والله خلقكم وخلق الذي تعملون لأيديكم وهي أصنامه فتكون ما هنا بمعنى الذي قال ابن كثير رحمه الله تعالى كل القولين متلازم والأول أظهر وسهل عليه بحديث إن الله يصنع كل صانع وصنعته ومن الأدلة على عالي المرتبة مرتبة الخلق على عالي المرتبة مرتبة الخلق قوله تعالى الله خالق كل شيء فهو وتعالى خالق جميع الأشياء كل الأشياء قد خلق على خالق سواء ولهذا قال تعالى هل من خالق غير الله لا خالق سواء سبحانه وتعالى هذا ما يتعلق بالنوع الأول من النصوص النوع الثاني إثبات ما يتعلق بالعبد تقدمت الأدلة السابقة في إثبات ما يتعلق بالرب لعظم ربوبيته وكماله سبحانه وتعالى ومع ذلك فالعبد له مسؤولية عن أفعاله ليس معنى إيمانك بقدر الله تعالى وخلقه الأشياء وكتابته الأشياء وعلمه بالأشياء وتقديره ومشيئته لا ليس ذلك أنك معفا عن أعمالك وما ينجم منك من تصرفات وذلك أن العبد له نوعان من الأفعال النوع الأول الأفعال الاختيارية والمراد بالأفعال الاختيارية التي يختارها هو مثل أكله وسربه ومنعه وإعطائه وذهابه وإيابه هذه أشياء اختيارية فوجودك الآن في المسجد أنت قد اخترته وشئته وأتيت إلى هذا الموضع وذهابك إلى موضع آخر منعه منعك الله عز وجل من الذهاب إليه هو أيضا مما اخترته وشئته فالله يؤاخذ بالأفعال الاختيارية التي يختارها العرضة النوع الثاني من الأفعال أفعال للعبد غير اختيارية يمثل لها أهل كثيرا بالارتعاش الارتعاش الحركة التي تكون في يده بعض من أصابوا في أعصابه بدا فيظل يرتعش يعتظل يده واكلة تتحرك أو جسمه كله هذا الارتعاش هل هو باختياره أو بغير اختياره لا ليس باختياره ولهذا إذا كبر ليصلي فإنه يظل في حركة منذ أن يكبر إلى أن يسلم هل يؤاخذ بهذه الحركة؟ لا ولا يقال إنك تصرفت وتحركت حركات كبيرة تبطل الصلاة لأن حركة هو نبي غير اختياري لا تلواني أحدا معافى سليم ليس فيه ارتعاش صار يتحرك تحركات كبيرة كما يحدث بعض المصليين هداه يكثر الحركات منه في ثيابه وتقدمه وتأخره ونظره في ساعته وإصلاحه لثيابه هذه الحركات إذا كانت كثيرة تبطل الصلاة فلن قال أنا حركاتي أقل من حركة هذا الذي منذ أن كبر إلى أن سلم ويتحرك يقول هذا حركة غير اختيارية وأنت حركتك اختيارية والله إنما يؤاخذ بالحركة بالأفعال الاختيارية لا بالأفعال غير الاختيارية مثال آخر يبينها أكثر مثال واحد يتضح منه الاختياري وغير الاختياري لو انه انسانا في عمارة يعمر يبني عمارة سقط من اعلاها فمات من اثار هذا السقوط واخر صعد عمارة وانقى بنفسه من هذه المسافة العالية فسقط على الارض ومات الاول لا يؤاخذ لأنه غير مختار زلت به قدمه وهو لا يشعر الثاني عاخد لأنه مختار متعمد صعد آل العمارة وينوي أن يقضيها بنفسه وأتى إلى طرفها وقفز أما الأول فهو في عمله أو بنائه زلت به قدمه وهو يشعر هذا عمل واحد الآن الأول الذي سقط ولم يشعر لا يآخذ به لأنه لم يختاره الثاني الذي صعد الدرج ووصل إلى أعلى العمارة ثم قذف نفسه يؤاخذ مع أنه حصل له مشير واحد وهو السقوط من المكان العالم لكن الأول لم يخطأ والثاني اختار فالعبد يؤاخذ بأفعاله الاختياري ولهذا نسب الله عز وجل للعبد المشيئة قال الله عز وجل فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا فقال سبحانه لمن شاء منكم أن يستقيم وبين تعالى أن للعبد استطاعة وقدرة فقال سبحانه لا يكلب الله نفسا إلا أوسعه وقال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل إذن فللعبد قدرة واستطاعة وله مشيئة وبناء عليها يحاسب أما إذا لم يكن قادرا فإنه لا يتوجه إليه الأمر إذا لم يكن قادرا مثلا على أن يصلي قائما يقول صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب فإذا لم يستطع فليس له حيبة إذا لم يختر الأمر ولم يشعه فليس له حيبة أما إذا اختاره وشاعه واستعمل ما أعطاه الله عز وجل من قدرة حتى فعلى ما فعل فإن الله تعالى يؤاخذه به ولهذا جاءت هذه الآية الجامعة العظيما وهيقوله تعالى وما تشاءون الا ان يشاء الله هذه الآية فيها إثبات مشيئتين wiele المشيئة الاولى تتعلق بمشيئة العبد وهي الوالدة في قوله وما تشاءون الا ان يشاء الله الثانية تتعلق بمشيئة الرب فالعبد له مشيئة لكن والله لا يكن يهذم من outro مشيئة العبد mor فعل ما فعل الا الى شاء الله فمعما شاء العبد ومما خطط ومما دبر وقدر وشاع وبدل فإنه لا يمكن أن يوقع الأمور قسرا على الله حاشا لله من ذلك إن شاء الله أن تنفذ مشيئته نفذت وإن شاء تعالى رده وهو على كل شيء قليل والآن قال الشافعي رحمه الله تعالى يخاطب رب العالمين فما شئت كان وإن لم أشع وما شئت إن لم تشع لم يكن يعني ما شاء الله عز وجل كان وإن لم أريده أنا يطع وما شئت أنا فإنه لا يمكن أن يطع إلا إذا شاءه الله فما شئت كان وإن لم أشاء وما شئت إن لم تشاء لم يكن سبحانه وبعمل هذا ما يتعلق بأمر العبد وبه نعلم أن العبد أتت النصوص يبينة مسؤوليته عن أفعاله وأنه سوف يحاسب على ما كان من أفعاله الاختيارية التي هي بيده يتمكن منها بخلاف أفعاله غير الاختيارية التي لا سبيل له إلاء تلافية النوع الثالث من النصوص جاء بالنهي عن النزاع والجدال الباطل في القدر روى مسلم في صحيحه أن, النبي صلى الله أن كفار قريش جاءوا يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر فأنزل الله تعالى قوله يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا ما السسق إنا كل شيء خلقناه بقدر فهذه الآية العظيمة في هذا على أن الذين يخاصمون وينازعون في قدر هم أهل الشر لأن الذين خاصموا النبي صلى الله عليه وسلم فيه هم المشركون لذا في هذه الرواية جاء كفار قريش أما أهل الإيمان فليس لهم أن ينازعوا ويجادلوا في أمر القدر بل يؤمنون به ويعلمون ما أوجب الله من الإيمان بالمراتب وما أوجب الله عليهم من العملهم أما الجدال والنزاع والتجاذب والأخذ والرد في فلا يجلس ولهذا روى مسلم هذا الحديث روى الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال إذا ذكر أصحابي فأمسكوا وإذا ذكر النجوم فأمسكوا وإذا ذكر القدر فأمسكوا يعني لا تخوضوا لا تخوضوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالقول الباطل الذي يفعله الذين لا يتقون الله ممن يتولون سبهم من الرافضة وغيرهم أمسكوا عن أن تعينهم بل وعدوا عليهم وإذا ذكر القدر وخارب الناس فيه بالباطل فأمسكوا لا تخوضوا معهم وروا النامكائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخر النزاع في القدر لشرار أمة آخر الزمان فالنزاع والفداء في القدر إنما يقع من الأشرار وهو مما تأخر ووقع من المتأخرين وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة أن بعض الصحابة تجادل وتنازعوا في القدر كما رأى أحمد في المسند فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال أبي هذا أمرتم إن الله إن, إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعض ولكن نزل يصدق بعضه بعض فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم فردوه إلى عالمه فالنزاع مرفوض رفضا بادتا في القدر لكن أن تعرف كيف تؤمن بالقدر أن تثبت العلم لله والكتاب والمشيئة والخلق وتعرف من الذي يجب عليك بعد ذلك من فعل الأوامر وترك النواهي هذا يحقق الإمام بالقدر أما النزاع والجدار والخصومة هذه لا شك أنها منهي عنها ومرهوبة ولهذا جاءت النصوص هذه وغيرها بذنب المتخاصمين في أمر القدر نأتي إلى الفقرة الرابعة كيف يقع العبد في الضلال فيما يتعلق بالقضاء والقدر يقع الناس في الضلال في أمر القضاء والقدر بسبب التركيز على بعض النصوص وترك النصوص الأخرى علمنا أن أنواع المصوص بالقدر ثلاثة النوع الأول إثبات ما يتعلق بالرب من علمه وكتابته ومشيئته وخلقه النوع الثاني إثبات ما يتعلق بالعبد وأن له مسؤولية عن أفعاله وأن الله تعالى جعل له مشيئة واختيارا وسيحاسبه عليه فيأتي بعض الناس فيبتزون على القسم الأول فقط ويثبتون ما يتعلق بالرب وينفون ما يتعلق بالعبد ماذا يؤدي هذا إليه يؤدي إلى الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعضه الذي أنزل هذه الآية المتعلقة بالرب ووالذي أنزل هذه الآية المتعلقة بالعبد لماذا تؤمن بهذه ولا تؤمن بهذه فإذا آمن ببعض وثرك البعض الآخر سبب له ذلك الضلال المبين ولهذا إذا ركز على ما يتعلق بالرب فقط ولم يؤمن بما يتعلق بالعبد قال إذن العبد له أن يفعل ما يشاء لأن الله كتب أبي عليه وعليه لا يمر بصلاة ولا ينفاحشة ويفعل وينطلق كما يحل له لأن الله كتب هذه الأشياء عكس هذا الاتجاه من يركزون على القسم الثاني من النصوص ويتركون القسم الأول فيقولون الأمور كلها عند الخط إذا اختار شيئا وقع حتى لو لم يشاء الله نسأل الله العافية والسلام وهذا من الضلال المبين ومن الكفر ببعض النصوص والإيمان ببعض الواجب كما تقدم أن نؤمن بجميع النصوص مما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى ومما يتعلق بالعبد أما أن نؤمن الإنسان ببعض ويرد بعض فهذا فعل أهل الباطل وبذلك يكون الإنسان واقعا في الضلال بأن يكون على طريقة الجبرية أو على طريقة المعتزلة القدرية ونحوها الفقرة الخامسة وبعلمنا نختم بها ان شاء الله تعالى ترد على المحتجين بالقدر كثير من الناس إذا أمر بأمر الله تعالى في الصلاة قال والله كتب الله عليه هذا الأمر كتب الله أني لا أصلي إذا قيل له اتق الله في صبك للخمر وفي ذلك للفواحش قال والله كان الله كتب لي ألا هذا أن أبعى لها أن أتوب من هذا تبت وإن كان ما كتب لي أن أتوب فعلا لن أتو ولا شك أن هذا من أسوأ ما يكون ومن أخبة ملائقان لأن الإنسان بهذا ما لا يفعل يرد الشرع بالقدر يرد أحكام الشرع مدعيا أنه يومي بالقدر وهذا من الضلال المبين لأن الشرع والقدر ليس بينهما تعارف الذي قدر عالي الأمور سبحانه وتعالى هو الذي أمرك في شرعه بأن تفعل كذا وبأن تكف عن كذا وعلى هذا يقال إذا قال قائل هذه الأمور إن كان الله كتبها لي من الهداية والصراح فسأهتد وإن كان الله عز وجل لم يكتبها لي فلن أهتد كيف يجاب عليه؟ يجاب عليه من عدة وجوه من أن يقال هل تستطيع أن تستمر على هذه المقولة التي تقولها في, أم في أمور دينك تقولها في أمور دنياك إذا قيل لك صلي الفجر غدا إن كان الله كتب لي أنه صلي صليت فيقال اسمع لي. ابقى في بيتك غدا ولا تذهبت لكمس الرزق وإن كان الله وكتب لك الرزق فسيتك في بيتك يقول لا هذا جنون فيقال فأنت أشد جنونا بقولك هذا في دين الله إذا قال إن كان الله كتب أن أصلي وأنا أكون إن كان الله كتب أن أكون من أهل جنة صليت وأطعت الله وثاقت الحرام وإن كان الله كتب لي أني من أهل النار لم أصلي وتركوني أشرب الخمر وأفعل الفحش ولا تقول لي شيء فيقال طبق هذا على نفسك إن كنت صادقا أنت تريد الذرية والأولاد إن كنت صادقا، فقل إن كان الله كتب لي ذرية فستأتي ذرية بدون زوجة تستطيع أن تقول هذا يقول لا الزوجة سبب لا بد حتى, حتى يكون لك الأولاد فيقالوا فالأعمال طاعة لله وكف الأماصيته سبب في دخول جنة فكما أن الجنة غاية فإن لها أسبابا بينها الله تعالى وكما أن النار عيادا بالله غاية فلها أسباب بينها الله تعالى فلماذا تركب طريق النار وتقول ان كان الله كتب لي أن أدخل الجنة فسأدخلها حتى لو العمر صلي وفعلت ما فعلت من المنكرات يقال الجنة غاية معينة جعل الله لها طريقا من سلكه متوكلا على الله محسنا به الظن فبإذن الله تعالى سيصل إليه والنار عيادا بالله غاية غاية لها طريق موحش هو الذنوب والمعاصم والعبث بأوامر الله من سلكه فسيصل إلى النار قال الله عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنسره لليسرة وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى أين سيذهب فسنسره للعسرة فتركب طريق النار فتقول إن كان الله كتب لي أنا كتب لي أنا أكون من أهل الجنة ذهبت إلى الجنة طبق على ذي أمور الدنيا ابقى في بيتك وقل كان الله كتب لي الرزق فسأنتي إلي الرزق ونولا ما ذهب لعمل ونولا ما ذهب لسوق يقول لا سأموت جوعا يقال فدخون النار أشد من الموت جوع فلماذا تستخدم هذا الأسلوب في أمور دينك إذا قيل لك صلي وترك شرب الخمر ولا تستعمل هذه أمور دنيات إذا أتاك البرد القارس الشديد فقل إن كان الله كتب لي أن أسده ولا يضرني هذا البرد لن يضرني حتى العلمة إلا هو لم ألبس يقول لا أنا أضر نفسك قال أنت تضر نفسك أشد وأشد في سلوك هذا الأسلوب العابث في التعامل مع وامر الله ولهذا بيّن الله تعالى أن الذين يستخدمون هذا الأسلوب كذبة قال الله عز وجل في بيان كذبهم كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا لأنهم يقولون لو شاء الرحمن لا حرمنا شيئا ولا عبدنا من دون الله تعالى شيئا لا نحن ولا آباؤنا ولا كنا بالحال الذي نحن فيه فلو أن الله عز وجل شاء لما كنا بهذا الحال لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء قال تعالى كذلك كذب الذين من قبله يعني أنها لا فعل الكذابين وفي قراءة أخرى كذلك كذب الذين من قبلهم يعني أنه يكذب الذي يقول هذا وبدأ من أن يقول لك لا لن يقول لك هذا قدر يدعي كذا أنها رابص بالقدر لكن هو في الواقع كذب بنص القرآن كذلك, كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا فنزلهم بهم البأس ثم بيّن تعالى أنهم لا علم عندهم قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ما يتكلمون بعلمه إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرسون إذن الذي يبين كذبا القائل المحتاج بالقرير أنه يقال طبق هذا على نفسك في أمور الدنيا أنت تقول وهذا في واجبات دينك فطبق هذا في أمور دنياك يقول لا أموت جوع أتعرض للخطر فيقال فأنت تعرض نفسك للنار وهي أعظم من الجوع ويأعظم من كل خطر حياذا بالله هذا الوجه الأول الأول من وجوه الرد على من يقول إذا كان الله كتب الأشياء فلماذا نعمل الوجه الثاني هو جواب محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أزكى وأعلم من تكلم في القدر فقد سئل وهذا من بركة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبركة أسئلتهم فقد سئل عن هذه المسألة بعينها صلى الله عليه وسلم وأجاب أحسن جواب فقد رأى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم جالسا وفي يده عود ينكت به يعني في الأرض فرفع رأسهم فقال ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار قالوا يا رسول الله فلمن أعمل قال أعملوا فكل ميسر لما خلق له ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره لليسر وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسن فسنيسره للعسر التصديق والتقوى والإعطاء في سبيل الله طريق ييسر به العبد إلى الجنة فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره للعسر وعما من بخل واستغنى وكذب بالحسنة أين سيذهب عياذا بالله مكذب قد بخل بما أوجب الله عز وجل عليه مستغنين وعقر الناس استغنى عن ربه تعالى فسنيسره للعسرة وأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يعملوا ومن ذلك حديث سراطة ابن جعس رضي الله عنه فقد سأل سؤالا دقيقا جدا فقال يا رسول الله بين لنا ذيننا كأننا خلقنا الآن كأننا لا نعلم شيء الآن نخلق في العمل اليوم فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل قال لا بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير قال ففيما العمل يعني ماذا نعمل قال عملوا فكل ميسر اللhthalه ميسر لماذا خلق Remember الذي يسلك طريق الجنة بالتقوى والإعطاء والتصريق إذا فيسر لهذه الأعمال فبإذن الله هي درب سيوصله إلى الجنة بفضله تعالى وإذا كان مكذبا داخلا بما وجب الله عز وجل مستغنيا معررا فسيصل إلى النار ولهذا قال أعمل وهذا الوجه هو أقوى الوجوه على الإطلاق في الرد ولا يمكن أن يكون هناك وجه أقوى من هذا الرب لماذا؟ لأنه الوجه الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الشبهة فمهما قال الناس جوابا لهؤلاء المناقشين في عمر القدر فلن يقولوا قولا أقوى من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية ولاحظوا الفرق الآن بين سؤال الصحابي الذي يريد الخير وبين سؤال المتعنت المعاند في رواية أن سواقة لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر قال رضي الله عنه ما كنت أشدج في هذا مني الآن يقول بعد عام علمت هذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أعمل كل من يسر لما خلق له الآن سأشتد في الاجتهاد في طاعة الله. يعني ما جعل هذا القدر ما جعله سببا في صده عن الأمل ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل يقول إلى فهم الصحابة انظر كيف يفهمون ويتعاملوا مع النصوص لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل من يسر لما خلق له زاده ذلك عملا وإقداما على طاعة الله تعالى الجواب الثالث ونختم به إن شاء الله عز وجل يقال أني بالقدر الذي إذا قيل له أد الصلاة قال والله ما كتبني الله في المسلمة أترك النظر إلى ما حرم الله عليك أترك عنك الربا أترك الزنا قال والله ما كتب الله إني أترك يقال له هل اطلعت على اللوح المحفوظ؟ وعلمت مكانك من الجنة والنار وعلمت أنك من أشقياء أو السعداء على, على أي أساس فقل إن الله كتب علي أن لا أصلي أنت تتكلم عن الصلوات القادمة إذا قيل لك صل فيما يستقبل واتق الله وتبقى والله ما كتب أن الله من أهل الصالح من قال لك إنك اطنعت على اللوح المحفوظ وأنك رأيت نفسك بالذين لا يصلون فيقال له الأحوال ثلاثة الأحوال فيما يتعلق بالخدر بالنسبة للعب حال مضى كتبه الله لا ندري ما الله كتبه وحال نستقبله في الآخرة فريق في الجنة وفريق في السعيد فلا ندري هل نحن من أهل الجنة أو نحن من أهل النار وحال بينهما بين الكتابة السابقة وبين الآخرة التي لم تأتي وهو الذي عنينا بهما وهو الذي يجب أن تتوجه هممنا إليه وهو الذي لأجله بعد الله الرسل وأنزل الكتب وحذر العباد وعمرهم ونعاهم ورغبهم ورهبهم وهو الحال الذي أنت فيه الآن قال الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن وعمل فالإنسان نشغله الشيطان بالشيء الذي لا علاقة له بها وهو كتابة الله السادقة ما تدري أنت عنها على أي أساس أنت تتعلق به أنت ما تدري ما الله كتب لك أو يشغله بطريقة أخرى فيقول إن كنت من أهل الجنة فسترى إذا وصلت القيامة وإن كنت من أهل النار فستباشرها إذا وصلت القيامة ويشغله عن الشيء الذي خلق فيه وهو الحياة الدنيا التي جعلها الله عز وجل دار ابتلى ليبلوكم فيشتغل عما ينبغي أن يعتني به بالشيء الذي لا ينبغي أن يعتني ولا أن يتبعه نفسه لأنه أمر مرء بالنسبة للغيب المقدر السابق والمصير المحتوم في الآخرة أمر لا يدري عنه حتى يريد القيامة والطريق الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم أن ألزمه بأن يسلك هذه الأعمال حتى يصل بإذن الله عز وجل إلى النجاة وأخبر تعالى أن الجنة لها درب وأن النار له درب فيشغله الشيطان عن سلوك درب الجنة ويدخله في سلوك درب النار ثم يبدأ يترك الشيء الذي هو له وينشغل بالشيء السادق الذي هو عند الله وبالشيء المستقبل الذي هو في الآخرة وهذا من عبت الشيطان الشأن الأكبر للعبد هو حياته فيما يتعلق بقدر أن يشتغل فيها بأن يستثمرها في طاعة الله وله في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة فقد كان صلى الله عليه وسلم أعبد الناس وقد أعلمه الله أنه من أهل الجنة بل هو أرفع الناس في الجنة صلى الله عليه وسلم فأرصده ذلك عن العمل لا والله كان عليه الصلاة والسلام يصلي إذا انتصف الليل يعني يصلي يتهجد كما أمره ربه قم الليلة إلا قليلا نصفه أو القص منه قليلا أو زد عليه ورتني القرآن ترتيب فكان صلى الله عليه وسلم إذا صل العشاء ينامه إلا أن يكون في شأن من شؤون المسلمين والخير فيصلي فإذا امتصف الليل صلى صلوات الله وسلامه عليه إلى السحر وذلك يعني أنه سيصلي نصف الليل كيف تعرف نصف الليل انظر إلى غروب الشمس وطلوع الفجر فإذا كنت في الشساء فالفجر نحو, نحو من إثنتي عشرة ساعة الليل الليل نحو من إثنتي عشرة ساعة ذلك يعني أنه صلى الله عليه وسلم سيقوم في المنتصف وسيصلي ستة ساعات عليه الصلاة والسلام من الليل وإذا كان في الصيف القصير نحو من تسع ساعات فسيصلي عليه الصلاة والسلام نحو من أربع ساعات ونصف هذا تهجد ولما صلى عليه الصلاة والسلام حتى تورمت قدماه قيل له لماذا تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ على امل ان اكون عبدا وهو الذي قد غفر له كما قال تعالى بينت الله اننا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر فكيف نحن الذين لا نعلم ما سيستقبلنا ولا نعرف متى اهارنا هل سنصبح او لا نصبح هل سنصل إلى جناتنا أو لا نصل حيث نترك الشان الذي امم الله عز وجل بالاشتغال به وهو العمل في الحياة الدنيا ونبدأ نشتغل بالذي ليس لنا وهو الشيء الذي مرى وكتبه الله أو الشيء الذي يستقبل في الآخرة نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعلنا وإياكم ممن حقق الإيمان بالقدر وأن يجعل خير أيامنا يوم نقاه وخير أعمالنا خواتمها وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين